أي مسفيداً تمسفيداً، سلام الربيع في اللون، أكلمة الله أن دمث الله، أبن سليم اكتمل ليذنا في البيت والسكن، غفيني كعمان التسويح، أمكرا وحذن إم دلن ربيت سل، سن. أمكرا سينا باللي قد نتساؤل سبحانه اتدي خلقه، ويرنع المريض لأكلم أرد يعني أن الشمام القرآن سيستطيع أن أكون لديك سؤال وثوحداً أكني وثاماً أكني ديسدقين في القرآن الكريم أكني ويا أكبر لحديث ويشبه من نبيع في الأسفة ربينات السلاميس ويرنان أكني نظران قوانطس يعني من لايال أكبر لحديث ربينا سبحانه وردخل قارنين بانين كنكام بلا مسوي نعم بلا المانا إخلقتي iyi d ilmend akken ara tɛebdel. yenna-d Ṛebbi deg yitlaya i d-izgan deg tsur nderyaat وما خلq الجنا وإsa إلا إِلَى Ihi akken ara tɛebdel ilaq ad isinin wa ara ɛebdel amek ara تعɛdel tissinen amek i yella swacu i نتصار يق حصان سبحان الله اللي ما نبونش يعني يسترسل القران الكريم اللي ما نبونش تاكين اسم ايش قاعد يمشي قاعد ينقص على بعده يمشي قاعد سيدنا محمد في الله ربي الاسلاميس اللي ما كناري سكني داني لا شو اذا ونري يعني على وحد ربين قلت وحيد يعني بلي غادي السن يعنيو بلي نتاغي تيخلقن من 5 حي لمر سن و نتاغي ز نتاسكن المهم عطاس و مول سرد السكن خاطر شويه المشركين يعني اب لين دارو نس زور ان سي ني الحصان بلي قالو كان دار في قصيب كركي وند السيل و لا دخلقن إن هو كلي دخل قومي ذكوريين إما ولن وين إجذب وين أين تسيطم وين جلزة أدي وين أدينين أدينين سيون ناسيوت تريرين أذربيا أكّا أكّن دغين نقدين من الله إيه هي استفجلت بالقومية المشرّكين اللّم أؤمن سعيد أذربيا كان إمتد سنت سويف جرد استفجلت باليوم كذا تصف ويرنا ورسكد بنانان ويدنان يمين عز دينان وشبي حنا نبيه اجت العباده الاصنام خاطرش لان عبدن ادراغ لان عبدن الاصنام وربينش قاعد وشبي حنا نبيه اكلي اردت على لن زي واحد عبدن. عبدن يعني كذب ما يدراغ النار باش وشكرايل يسعلن بشريكه إنا يسن عبدية وحذير سبحانه ويرنا إن هذا الشرك شرك خطرش الشرك هذه غردا بس وث القار أرتمس ويرنا الشرك وينك شركين أمزند وين يعني إدغرين جنيم أم ويرنا جقمنته خذبنتك القار ذيور ويرنا هيك ثواب القار كان وربيع سبحانه يستغنيد باللي من المممن المممنين كين يجوا من الصربين أكن وثا والجن الإيمان سن يصفق ويقوى وزيد فيه أخلال أخلال ثلث الدنيا أخلال ثوالده الدنيا أخلال ثقل العين ويجل آخر اسمع دي سر صربين يفديه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولئك لهم الأمن وهم متدون. استفجنت قلائك إن رشوم غزال من الإخلاص كيما ربنا وحدس. مع نس بندم أكن الديناء ابن جارير ديون المفسر فند يصور غفر الربيع بن أنس يمد الناس الإيماناتين يعني بندم أنسهم الإخلاص إربين سبحانه وحدس. أت يعني أت صحظت توحيدا كم أتكرت What d awuxil yeɛna sifatis iman-is ur yelli yiwen i ycelken yids ur yni yiwen i d-ecban yid-s ur yelli yiwen i yellan am netta ɣas ma yella ad d iffuɛadaen d isismmawen neɣcaada n yismmawen d acu kan nutni ur lin ويمري يصدق <تصفيق> دشي بمعنى من الايمانكين غير لايمانكين ان ندويكين يعني السكران العبادة السن في <تصفيق> لا يرب وحده التصا والتس دكان على بنتو واحد ورشريكنا لا بيد السوليه ورشريكنا لا بيد الاستمدان ورشريكنا لا بيد الاجل الناير ايين ام دنكين اري الايا من الصرف ينس حلوا لمنكوا وتعبدل سودر مزدقان أكيدا غنور شنخنا رديد ذكرها وكيف؟ أذنين أصل يمت القيامة يعني تلوين أذف بوزن وتوزمن عني منسن ودنين يعني تتولق العلم سالهدايا العلم المتدون في الدنيا والآخرة تولميهم أمكز نتسكن أنشتكن ويرنام يمد نام الشرك خطر الشرك يعاط إن شاء الله هذا يستسويع تذنين قال ابن سليم غفش أنخج علي ضرب في الدنيا الآخر أذمة وأن الشر أكن رحب زلمة الإيمان سل أكني على سرول أكني على خذ من إلا إلا جريف السن سن إل من ذا كن رسم عن نفسه رب صب حن دي صور عبد الله بن مسعود يسر رب الآية الذين آمنوا ولم يرفسوا إيمانهم بظلم يعني توحد الناس الظلمة كينه دين في كنكا وجذم في من سمسكيد الناس دي فان ينسى عند صور يعني عبد الله بن مسعود من هو من طري ماله إيمانيس دينار إنه فين قلت صربينه استميس يحصل أي نروح سنرا ويضران ويسن أي نور سنرا إن من تكون شتكير إنه يسند مشيها بين التنويب. ما تشيلوا دا بانين إفعالي استنوان بلي الضوا كاين غير ديال مع الناس اللي الناس دوريا انا هذا الشرك الضو ما كاين هذا الشرك يما و الفلاف الناس الضلمي امزون اسنينه تذكر غنشتكي ومبالكش تذكر الناس الناس يه ني من كان ينسى ماشي انا بعينيت انه ما بناس ما لنا نقول اسلام وسلمى راني يسمي بوسار حسام نس باشو سننا الحصام لا يمن قدس بجنا رب يعظم سبحانه او ولكن سننا الناس يا ابونيا لا اشرك بالله ان الشركه على ظلم عظيم امين ورشد خا ضرب خاطر الشرك ضد ظلم ام قرعه ضد ظلم ما هي من مشتكي ابكم تهني ابخض ملالل قدن قريف السنين اتلمض وطفصي ونسذر غف مصني سرت صدق يعني توحيده كي لا يمكن أن يساعد الربين يمشي عنه يمشي عن الربين ويساعد ذلك القوى من الإنسان وأن الناس عبد الربين يتحدث وقال عبد الله يا كرام يدس إلى قتل الربين وأتعلمك ذو حيث أريلين يخلال العبادة سوذ مكفغا أكني دينا أكني وثاة إذا كنت أشتكين ويدوش فيحن البيان فالسلسة الربين الأسلاميس اسكنا زنديم دكليس is d acu i d-inna luqman imi i sen-d-sebgen belli me ccirf ziɣenni Yu Akka ihi ur nukni i ara d-nessebgen ad d-neniɣ tettuḥid akken i d-nenna t tuḥid ilaq ad -sin umdan Yemmer ad teqsin adteqsinilenmi اكسكين اكين غادن غفر غزنني اني انيش غير بغي ندن المعانص واش بحال في حنا نفيق فلاسات ربي غاد السلاميس مايلكش الضريظ حصيظ رمضون لكن دينا ربي فعلا أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبي إسي اسين إسين بالليل ربي سبحانه وحده و اللي غيريه و نديد لا اله الا, إلا وريني وين يبخل لهم العباده وين الدخلالهم طعامك اكن رث لعبد امربي سبحانه اين يع اين علمت وين نسكر امدان ديشريكن صطل و يعني موري السحر غنشتكي ويرنا مول الهار ذا غد اللي استتك الموت كنقارن امو غنقارن شنو تم ويبنى إما رئيسين نذب أبي سنان اشتكين سوف يفتح الجديس ويفتح الكنيس لمن أكنين أرى عبد الله ربنا سبحانه ونكن إما ربنا لن أفتصوحي أم يقول الله ما شبيح من البن لا تفتح يسكنه إيه من الكنيس يعني أمكرا عبد المرقين هذا ما إذا زال هذا شو ممكن قرن إذ الخير إذ كان ربينا إيوين أريشا، إذ لن شهادة أصدقائك أريم وحذرنا ربينا، يعني سبحانه سبحيد أصدقائك إقوام أم الحال وديسين أزال الربين سبحانه، إذ وازال بكوش في إحنا نهيرا، لا تبصى ربينا الإسلامية أكنا ريسين بأن عيسى في الله سذيال نهيرا، الصلاة الإسلام والربين لا يوجد مصر ربيع أكني سوين سكفران ذا العبد الربية وذي مش بعيث إشي قريث سيد أرورس ويبنى عندما يذهب النار وذي يعني إيجاز أدارو يعني مريم في ربيع غاسم إلا الله بيثوه أنه ناس ينهورس على مرجز أنه ناس دايلالا يجننميس لمصر ربيع ونسا تسكين أكين داغل أنشتكين أي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 وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهِ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالْنَارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ عبادة بن الصامد يسرق لك الحديثة كيف؟ يسرق لك يعني الإسلام يصوّد الحديثة كيف؟ يد يودر أشبه نغير أدي سبقن اللي ما ينس أي دان ضدها أكين مالنا سمتها لشوم إذا زل سليمان ما كينس إلى قديم الشهير سيس ماشي Yirsis ed wulit, akken ara ysin belli iman akin ar cehaden akin, akken i tt-id-yuder, akken i tt-id-yuder s wawal, yumen s ys daxel-is.ṭ n wa karan Ur din نوسير بيجاني نسير سن سنها يناد ربيان سبحانه إن من أي الدكان نغير نغية أي سيدان سيددين ميمد النعر ربيان سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد منا المنافقين لكاذبون المعنى المعني ذيك نغ الناد ايمان الجسموره جيرناكين ما غير بدن لكن المنافقين سير سنسن قدنين بلي نقلق لهمين بلي ديكشي لي يمشي كاع الربيه وربي ندغاه سبحانه لي حصاق بلي ديكشي لي يمشي كاع يلص وربي غير يحصار ويزرع ويوالا بالمنافقين لكن ديك الداب لي اللال ما تيبتي ذاتي الله ايه قارن اوال ولد ووال كلس يهرش هذا ماكينية ادينير ادسيلين داير راه ينير في ليزر وداير راه يخدم مكنقارن سيس ادسكن باللي بصح حتى نضمي ضرب بين شاد شهيده الى قيه لي ما راه تعبض اف عبدو وحده اف في ثنب ما ناش و يارنا غا تخدم 15 اكل داغن و 0.5 اقلنكه المنافقين اللي نركى من ناس يلسوال سن كلام مع أول والمعنى وما يلاقي نذيبنا والسن ماشي دين الديننا أن تشك غد ننا أكل ند يسقي طلايم ما يظنون ومن ناس يلسوال سن وكفرانس ولا ولسن ومنن يلسوال سن ورومين النار ولا ولسن إيه أكلنا بنسرقن باللي ندين Arabs بنا إما ربي يدربنا دبش هذا ما كيح أتبع أن أدرس ولا أو أن يكون قوليس هذا الذي يستيقل يومنسيس ويعني أنه يدعي أنه يستيقل ويعود أن يكون قوليس هذا هو وإذا كنت أتبع أن يكون أشتكي يعني أنه سيدنا محمد في الله السلام علينا الإسلاميس هذا يستيقل ويعني أنه يكون إني سنك لبني ودرس كلهم، فعلم أنه لا إله إلا الله. ذين سرزس سجد، ولقى قصة من الضحك، ولقى قصة من الصيئ، ولقى قصة الحرص وين يبنجولي، إن قد تسيرنا أكد أن تجرب أي نجل أن أريد أن يكون مع ذلك لن يتسويقين، لن يتسويقين، لن يتسويقين، لن يتسويقين، لن يتسويقين كما أنني أصبح سيلسيف خطر الشيء الولياء أتساك أن يقارس ينسوي السنخرى ويرنع مربما سيكون أم خريح أريف لا يكون هذا الشيء أنا أخطي أريد أن يقول لنا أصبح سيلسيف يلها لوي نيج لن بوليس يصفع والقوات لوي نيج خدم أكن قارن السجل سجل كان كذا مريض إيماند السجل أشبه نبين أكن يسجل بخاري في الله ديال الربيع يكره ديو انه يتمثل ينه يسمنه ايدو السعيد اريس عبد شافو عينيك يعني الا غاز خطفوش بحنين بيان في ربي الاسلامي السنهش عند اللومين استمالغ ايهن منهم اري يخلل يني يسيهم ويني جخللهم شفاعة كبير وينار تصفى الستة ذنر البيان ست الناس ينوي أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة منهم من وين يعني هذا ما كيف وين الدين الله إله إلا الله ويرناء أتليق في غد كلس أكل وثام وتجهد أكن دغنا وتدفق نفسي نس المعنى المشركين يسكن راب ويزلمونافقين يجذنوا منار الصربين أكن وثا ويسكن راب من يسكن يعني أم نسيس أكن وثا خطرش غير المعنى وقوة لكن ابن نغلا بحق بالحق إلا الله أكن خطر في مصنوين ينور المخلال أكبرت به، استجدت ويخللت الأمر ربما سبحانه ويرنغاً اشتكير إلى أطاس ليتقلال القرآن الكريم أطاس ليتقل الحديث إذا صورت وشبه للنبيم في الله سبحانه ربما سبحانه يقول لك هذا مثلاً لا يضمجني إنه ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يعني ما شبعا؟ هذا شبع عربين وقبله الرسول نحيز ونمرث أكنينا رسوظا أكنينا ريني أكنينا رفكا تغرم سن إلقوا من سن تسجيين سن ولاش وينيقوك لا للعبادة ألا لكي عبدتيين المن <تكلم> فنشتكيه رناذ يمد يسار أرعاد ناس نهود في لسلا مربي. ليش يسني ينا يسناكم منه. عبد سبحانه يعني الله غير أن ألا نسكن غيره. وذوين سن عاد أخاه مهودة؟ قال يا قوم الله ما لكم من إله غيره. ولذا المن بنيش لكن أريس بندم إمسني ناع سوى ولكن هذا صح لن بذلك سيف قنيوبريد لن بذكرنا مننا سويني جيسار أكنه يدش بحن البيع إمي كفار كفار إس لا اسمك نزن إنا يسني لقتسين ميها باللي نربطين صبحلو أتعبت أكن يعني وتعبت سكن قار سوين سيل سوينا كنيدي الشراء ماشي ناكل الهواء ما ناكل تبغى ما ناكل غير الشبهات قال ديغان سبحانه اكسيلنت الصفاء الاكحال اكسيلنت يعني وغد وتجوجد وتصدر كل ازجان وتوجدين يعني سيس يوم اكل وث ويرنغي ما نضر انشكي اولا نقولوا بسم إلا الله ادي يعني لا اله إلا الله هادي السين اولاكن اكني من شهده الىك هذا ما يتمثل اديليل اكنينا السوليك وديل في ادي لين متمل ادي لين Kukin المؤمنين d lmu tidet. ما yerna cehada akin ur ttkemmil ara qaren, ilaqas nernun ansa ara kemmel. Qṭci ara tceḍeḍ s Reebbi Selḥu Ur d-qqaar araecbiḥ lbi ulac. Ilaqlini uar netta ittekkin deg iman-agi tidet. Ilaq ad tamleḍ belliiḍ Sidna رغمي لا يسع اذ لم لن... قرب رغم لا رغمي يسع اذ ذلك القرب لا القدره لهذا اكس 1 الى بالليل اسكب اذلك في عندي نمر كنا المعنى في الخطوات اكنق لا اضبع ديال القواب لم بجا خطر شوينيات يضعون أن يضعون ربيه سبحانه في. أقلقاء العصول سوين سرزن بسكنهين أم كارتيلين يعني سوحيدة كيم نغام كارتيلين سمسنغة كيم إذن يعني ما تحتامل معاني أنت مسنغة إذن ديس بقامتنا تسوحيد القصة الفايدة في القرآن ويتسك السباس للدنوب خطر شيء يتسك السباس للدنوب مثل طاعة عليه عالية يتسويد أين العالية أقلًا ديرية يتسويد يعني ناري صواب ناري صواب ويجار إما مولانيس أروين وديرية يمسني نغير ما هذا؟ أكند من النار ما هذا؟ أصدقان تمنحان ويرلع وهذا الشهد بالليم سيدنا محمد انت صفلات لا تربي لا ليس انت سمي دي مش كعرض دي مش كعربيه اكان رتزورا عبده ورسوله خاطر زمرن كلك داني يجادلك نسل تضرو اكنثوا ظرام زيروميين ايروميين يعني النصارى يرمي علن أفكان سيدنا عيسان في الله سفر بني إسرائيل صورا ألم نأتي عدم بغير أي يوم نزعنا وكنت ذكّد الكفر يتدّعى إيمان سنخدم نصف ربيع أي يغنت سعى النبي حضرة مفظوم أكنى غي تضران إيرومين يتسرىيل حضرة يدخل من أكنى غي في اسرائيل سيدنا عيسى كي مني تصعد الدم باللي الغلي الصرب العبد الرب سبحانه وزمشجع الناس ارغو رو هكا ويرنا انيزم خاطر شي مره صم منو ايام سيدنا محمد للاسف ربيه السلامي يمشي كاع ربي ويرنا ربي نايق غفري ويرنا ربي يسبقنا بالليل نساي ديبوي ايلسرست ايلسرست يعني نلس من اظني ماني ولسر شاء الله ماني قضيق ارلوسع كلا سر ار بي سر قتل نار اركف جوفيه ارث الوي عظيم قدمس أر وشوف أر الجنة خاطر الشرك يتبقير ذا بيس قدمس الصغير قدموني لا بعدها بالأخر إيهان تسوحيدة كين تسفال تسوحيدة كين تسالوين قدموني أدل أخر تسوحيدة كين تسفورت للجنة لا بعدها بريد اقصوضا أر الجنة فإيهان إمارات لنين أولا كين أنسين بلين طعام مشبح من بيب ويناقش هذا الشبح اللي حنا بيه قداش تصربيان تسلميس دا يلققن وداي ريستن في هذا في لا تصرب بها تسلميس قيمته كليز نيجي تديس وقف طاس قوسوي قد غامر المسكينة بسويد الاسلام وشنو تصيجدام في النار بين الاسلام هذا الشو اكندغل ايدن ايمان وشنو تصيجدام في النار بين ايمان الاحسان ازن الاحسان يعني تولد لا شويد المعلى نتوين يسودنا باللين شهاذا الناس تشهدوا باللي مور يله وشريك ربين يعني معناه الشهود تصربي وحده وتصمد صيص وحده سبحانه وتصعب الأكني وثانه وحده سبحانه ويرنع أقلقرم أكثر كذبا ربيه سبحانه هكذا ويرنع يميز من دين الله من دين أولا لكن هذا ما لا يسين بلا الشكل أجل يسين بنادن بالذين نتغيدي من شجاع وحصان, وحصان المؤمنين باللي نتغيدي من شجاع ربيه ويرنع يفكيز ده ربيه سوين سيرتني بالشر الخير دوين سرت السمنه عق الشوق دوين سرت السو ودارت الود دوين سرت يحرزها فتوغيد دوينك يعني صفات سورس هو الذي بعث في اميين رسول منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال المفيد نحن نريد أن تشبعوا في المدينة لا تشبعوا لا تشبعوا أنت ماذا نتعلم بذلك ونشجعوا أمثوا أريال القوم أرقوا من الدنيا أكل ملا أدعوا عندما نتعلم فعنة تغير يعنة تغير إلا قفل لسن أكنا رضفر تشرعي أكنا رضفر أبريد ينس ونثي عصان أثان يضر مليس ونثي عصان إيتي خلفا أثان يوغى بريد يتوغي تمس بريد يتمس إهن نزل دينا إنسي نزل ديشج عنه إلا ما دا كناره ونقاد أريغر في اللون أولى الربين ولون السن أولى الربين سبحانه ويرناه اكن دغار نس تصد قوله ون ون دقي من يعني صغوسي ون ون سكسي ون افتسري ون يعني تصوسي ون اقلان ولا غن ون اكن رف قيم اكن واس وعيما وقبليس سلام ديال القوم يعني تخضر هي الفيده كي مشي تاع الرب سبحانو بالفيده تمقرات بالفيده اقلحال بالفيده اقلقد يسين يا لا مدد هو يرنم ده بس نكنغ ند وأن محمدا عبده ورسوله للعبد نس ذا شو كان ورينا لمكيد نكمل الخاطر يفكية صربين أمكان أعلى يفكية صربين أزال أمقران يفكي صربين أمقرأ. سبحانه يعني الصفات سر اري يا ريت جن يي اكل دني اكل ملان خاطش الرسول الربيان سبحانه ويرنا ايميق لا الرسول مد سنين بشغل المعلم الرسول